عرشه ولا حوله هو طبعا مش ده اول ملائكه على كرسي دزنه في <تصفيق> سوره الحاقه طبعا يوتي كان شان ملائكه كعشره بالعرميه ويحملوا عشره ربك فوقهم بح وهش الذين يحملون يعني طبعاً بشتي رب العالميني هر هف طبقة ده وقت عبد عثمان شاكلين سر هف طبقة عثمان ده كرسية هاي وهل هكي رب العالميني قراني ده بحسيه كلي بحسيه كرسيه كلي وبحسيه عرشيشيه كلي وهر ايك ونيها تشتاكي لك جدوها كرسي تشتاكي وعرش تشتاكي ديه عبد وكي بن عباس بشيد الكرسي هو موضعه القدميني جز كرسي جي بيه هاي دنيا اهو الدنيا ده بو الدنيوي أو كرسية, كرسية مليكية مليك سرين تخورين كالق و جوانا بقدرا و بجنا عرش بجناها بالعالمين ايش اف هر دو كيت هين بجتي هال هف طبقة عثمانة كرسية كرسية قوتي واسعة كرسيو السماوات والأرض يقول كرسية عربي العالمين ماصرة قلق ماصر كده عرض عثمانة و حديثة هاتيش بيعم بل يقولي صلى الله عليه وسلم هال هف طبقة عربي وهال هف طبقة عثمانة و او جتناف عرض عثمانة همو نسبة كرسيه عرب العالميني كالجيبه هيا يبطي وكي حلقكه قاصنه تقوى به نفس في صحراه كده صحراه وانيا او حلقه أصنى. شنو شنوه كانت في صحراه صحراه قلعه قمازنه حلقها ديارة او حلقه قاصن يبطي هو كرسي شه لك مصره العرض عثمانه عانيا او صحراهكك تيا كرسيه وانيا وحلقه قاصنه اش تيا هرها في طبقة عذو أسمان وروج وحيب أفندت وكب وستيرت إذا أبهمو وكيف حلقة وبيشدين كيش في عمر الله عليه وسلم جو كرسيش نسبة عرشياه وياه يعني عرشيش وكيف سحراياه وكرسي نسبة عرشيش يا حلقة معاصنة بقى فيها سحراها كي يعني جل جلك يا كيا جل جلك يا معاصنة بعدها كرسي عرشير رب العالمين بو فا مخلوقتنا هما وكيا وكي بني يا سقف ساق في اشتدي مخلوقاتي همي چدا همي بنده چونك هم مو اسره خو ايش رب العالمين ايش عرض عثمان چيكرين هرگ رب العالمين چند اياته بهوتي يگوتي ايش رب العالمين هل هس طبقة عرضي وعثمان چيكرين دي ثم استوى على العرش ايش 400 جي كده چي اسر عرشي وجافا ملائكه رب العالمين شو لواكل يتي عرش يدن الذين يحمدون العرش کاشلو آوا عرش را بر عالمی دزدند و عرشی چیشه پی به هن؟ چه پی به هن؟ آ پ پ آ پ پ به هن آ پ پ به هن آو و کی و نیا دنیا دستف کرسید مه پ پ به نه عرش را بر عالمی نیش امش پی پ به هن جر بر عالمی نی اف ملایکاتای دنیا و نیا کوی بس آنیا که توی جعش هک ملایکاتو برده چه لی کویت یا اند خوار بیت یا لماذا رب العالمية؟ شلوه شلوه ملائكتات وعرشي دزاني نخو يب كي روستها عرش؟ يب قوات موازناطي وشيانة رب العالميني عرشي روستها بل هندش اف ملائكتا هشت ملائكات هلوكي رب العالمين آياته سورة الحاقة قوتين ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذين ثمانية كهشت ملائكتا عرش رب العالميني دزاني قلق قلق بقدر الله لرب العالميني اف ملائكتا وقلق تشناش قالك أت ما أصنعنيش؟ الله عليه وسلم إكل الحديثة بيجد ربعا من أذنه دائما. بونجو بحسي كل حملة العرج بكم إكل وملكة بكم ويعرض شراب رعمين بيجد ما بين هش في ما بين ونيه أف بوشته إلى عاتقه عامين. ه تا بس وی بنی ادیگه وی ه تا دیپت سر مند وی نیا جواب کار سر ویه چند دو ملت ویه چند دو پیت ویه چند دو منیا پاره ویه چند دو نمیت رابعه عالمی که چه بو چه کنی نه چون که هم جلک الوش ته ملکتها من نمیانی نیا که چوچه واتی نچه اما هندهش تو رابعه بو میگویی و کیه بویی چهت به ملکتها آه پاره جو که آفه چند مازن اما بس رابعه عالمی زانی نیا آفه جلک به قدر لالیکش لالی رابعه عالمی و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 يعني راحو شاند وام ملائكتهنا راحو شاند حملة العش بس أبغى أخافنن شو دليل بأنها القرآن لا حقيقة صحيحة يعني برسال الله عليه وسلم ويا مفسر عندكوا يقول الناس تفسير مزق أما بعد أملاش إن شرب كين أملاش إذ باد كين شو قبل واش الغيبية إلا اشتكي الرأس ويدرس مناد بيد أملاش إذ باد أم راحو عرش رب العالمين وراحو شاند وام ملائكتنا بس خده الظاني جمارة واحدة تشتكن يسبحون بحمد ربهم يعني كان تسبحات رب العالمي يسبحون يعني بجن سبحان الله وسبحان الله يعني تبجي يا رب خلت توي بكي ماتي و بعيبي تششريك نينا تحفال كس مستحق عبادتي ني عدتا بس تو إله حق عبادتي بس بتبتا وبحمد ربهم وقت قوتي حمد يعني بجني يا توي كي توي كاملي وتويد درستي كمالي درستي بس يا نوف كده هي بس يا نوف كده هي وهذا بما هم بس ما انا كي هو يا بيعم عمولي وين رب العالمين خير كاين عيبو كيماتيا دينك باش ني او بجين عيبو كيماتنا في رب العالمين وبش ني شيش دين رب العالمين تش صفات ها اما صفات الكمال درستي ومدحيت رب العالمين بين الكران ما عنديش اباد باش ترين شي باش ترين فكره كبداه سبحان الله وبحمده هروك نوحي عليه الصلاة <سؤال> والسلام <سؤال> كبوتية كريخو بوتية از نصيحة وردكام ايك الوان نصيحة النوحي <سؤال> كريخو كري بوتية بهموغا في غلق جرابجة سبحان الله وبحمده بحمده فإنه تسبح كل شيء بسبحان الله وبحمده بحمده اوه هم مخلوقات يا ملائكة العثمانة عثمان بخو روجو هيفو استيرو عردو چيو بحرو دارو اوه هموو جد عمو في ذكره انكم اجل سبحان الله وبحمده وعليه وبه يرزق العباد وسببه في اصبيحات رب العالمين شتقت ها رزقه تعدى ورسكملي بيزور بيت يعني اكيد حسب رزق مش زور بيت بلا شبك بلا قال اجي سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده ملائكته وين دتكن يسبحون بحمد ربهم يعني سبحان الله وبحمده ويؤمنون به و يجب أن يكون ملايكاتنات أماماً إيماناً بخده بطنئة فهو إلهي حقه و بوهولية بطنئة خدتيناً و ما بصرمانهاش يبعوني شوب كيناً عووني خباكش كيناً لقناحة ورب العالميني كيماتياً وعيباً ندعين رب العالمين بشتنئة إيماناً بنا برب العالميني بطنئة و يستغفرون للذين آمنوا و يهكل واجتدي أف ملايكاتنات كانت قلق بقدر عمله العاشر به 10 به عامی دزنه و ملاکت دیش به تانشت و همچنین استعفای و دخا بو ایمان دارد که هر کس ایمان این و کی ایمان که و کی ایمان ملاکت است. صرف ملاکت و ایمان خدای تنینه و عبادتی به خدای تنینه که هر کس اگر و کی واجبی ایمان به خدای تنینه و عبادتی به خدای تنینه و گلک و ذکری که سبحان الله و به حمدیه ملاکت دعابود کن. جنیارا به خوده توبه نه دفنها حج ببی. ویستغفرون لالذین آمنو استغفاره و دخا زل حج بنا بنا حب و ایمان داد کن. و همه دایی هم دعای کمر و ایماندار دلیل ربوعلمنی گلک بقدره. نتیجه نوستی و سر نوین کتقو و ملاکت ابد همه قدرتره دلیل ربوعلمنی نزیک عرش ربوعلمنی دسته بترخو چند عرش ربوعلمنی همچه وَيَسْتَغْفِرُونَ الَّلَّذِينَ <تصفيق> آمَنُونَ دعاء للدعاء اللي خوش بنا قونا حبو فيه كان يتكن اوه خوية چش بيت بيت هر وقت قم مادم تخوضان ايماني و تا ايمان بخوض ابتن اينا و تا كسنك الى شريك رب العالميني تا تقلعك بقدر لرب العالميني و ملائكت هماني زكتر الى رب العالمين شتكن و تا دعاتكن الملاکتها باشدنیه بمرور ایماندار. کدوق کس نابینی و کی ملاکتها عباجید. بچه هم مو وقتی که مادرت ایمانداری، همون وقتی که اف ملاکت به همه قدرتری بدهشت کن، بتهدعاات کن. و کس شیطانش خرابتنیه بمروری. چون کی همون وقتی که شیطان محولت که چی بگه نمروری، ضرر بگه و ملاکتیش همون وقتی که چی بگه نمروری، فایده بگه نمروری. ام خوب و یکدوق به هنده آگه. ی اگه جورا که بر رو یک بیش تمر رو بیم دعاب که بید اگه مرد بیرام روی بیت مرد دعاب کرد، هم اونیا که بیشی هم هم مجبوره یه پندهوانی دعابو برای خود مشارماد که اینو ونیا او بتر آدوعایت مرد بخود کرد بود و کدونیا کم کس نبید نخواهد باید ونیا همه ملاکا سر هندرو ونیا نه چجورا گل مرد ما آودیتی بس گل هندراش کرد هم مجبوره دعایت لخوش بین و گناه How can I say Iman of Khudib? It's not in a way. Rabbana wasi'hta kulla shay'in rahmatan wa ilman. Hu d'aadkan. Hu, Rabb al-alamin yuma yaguti ka jtuf d'aajtan. Da'amish hu d'aadkan. Diciwe تو bichin Rabbana, ya'niya Rabbana. Jiyya Rabbi, tu Rabbimei, tu Khudimei, ta'amit shaykilin, tu shuhit دعامر اوف بيبيكيت بش ديار ربي يا يا ربنا جيجافا نوفاكا رب العالمين الرب هيكل نوفا ربع العالمين يا وبغمبر اغلب دعائتو اتش في نوفا يدوتينا ده وبغمبر على ميه ساعه وقت بيغمبر دعاء كرين اغلب الدعائتو في نوفا بينا وملائكته اش وقت دعاء كرين هر فينابي وفي. كيوتي يا ربي يا ربنا وسعت كل شيء رحمة يا رب خدير رحمتها موش لك بدتي هم مشتكي يعني رحمتك قالك وكيا قالك وعلم ظنيتش هموشتك بدتي يعني يا كر... رب العالمين بش... كربتيه من رب العالمين وبصفاته رب العالمين كزور يا رب العالمين ربنا الرب تهونيزيكي رب عالميكه فشليني لشكاي فشليني لدراكي دراهو تيناكا ولله الأسماء والحسنى فدرو بها بان ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا في الدعاء كانوا حس كن قبيل ببنو نازيك من بقبيل بينه هنا يا كلام يعني أكلم في جاره بخديه ونья فلان شت دمن يلا فلان شت من الدين كأقولي بعنبالي صل الله عليه وسلم وتابع حس كددعاء كد أقولي برا داس العالمين بكد والنافو رب العالمين بيجي وبشتيني صلوات عبد الدسار بعنبالي الله عليه وسلم وبشتيني حاجته ودعاءه ودا خاصه والكيف كد رب بالدعاء وشء بقبيل والدماءك إيش هرب يعني عمري يا جودي وابك سان الله عليه وسلم يا جودي كان دعاءت وخلاص شكرا والدمائك إنها هر شبكه هر مكحيد رب العالمين يبكى هو بيجا ونيا وآخر ودعاءنا عن الحمد لله رب العالمين وصلوات عبد سر بين عمري سان الله عليه وسلم دماءك إيش هرب وينده أو دعاء ما بينه دو صلواته دبيب ون ما بينه دو مكحيد رب العالمين دبيب هما نزك كرب وجه هما بي فاغفر للذين تابوا ملائكة شدعاك وتي عربي خدا رحمته هموش تاكي فاكتي علمته هموش تاكي فاكتي هم دو خازت كانوا نياب رحمته وعلمته توتشف داما تو قناحة واكسا خوشبه للذين تابوا بواكسا اوي توبيت كان اوي فتجاري نبابش تي قناحا اوي بشامان بنبابش تي قناحا واتبعو سبيلك و اوي اتباعا ريكاتت كان ايك توبيت كان وفي الشماء بن بسر قناحا بل دوامنا بن يار دويش واتبعو سبيلك يعني ديرك تبين وعمل صالح كان ودي پیغمبر تبين نعو اجتنين این الدينی دا بدعانا کن ایره بحث اتباعا چه اکلی واتبعو سبيلك يعني ديرك تبين اشتیزی دانا کن هنگ افا ملئکت بووانا اما ملئکت دعا بو کن اکن بوانا کن اوی بدعات کن بوانا خوده وانيا اتباع عارق خودينك اتباع سنة تبعان برينك صلى الله عليه وسلم يقول في للنذين تابوا واتبعوا سبيلك أو كسد سر گناحا سر خرابيا بردوامن و, و ان يان بدعات إنه ملائكة دعايته باز وغفاكا سانا بالدرم ودعايت ملائكة قبيل بن بوافغفر للذين تابوا بشي يا رب خلية تبنا حدوى خوش بأيت توبيتك نوبي شمان بنباد بشتي بناحا واتبعوا سبيلك وابدي ريكات به عملي صالح عذاب الجحيم وده هر دعات كان بو إيمان داره بشي يا رب خلية تبارزي العذاب جهنم وقيهم يعني تبارزي عذاب الجحیمی یعنی عذابا جهنمه بشن چون چونکه او آگره او همونگاوه خوش او آگره او همونگاوه خوش جرا کمنا نابید گریاوی و گرماتیاوی کمنا بید و این شامش داد که مروف دعایت مروفی همونگاوه تیوی عوطه ده بید دعایت مروفی تیوی همونگاوه او گرنگی بو غاشتانه بتادان نبز دعای مروفی بو دنیای بند ومن الناس من يقول <تصفيق> ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق وش هندك دعاية توا بس بو كيرنا بس بو الدنيا هنا دارا بخالفه بدمان مالي بدمان ساره بدمان خاني بدمان بارا بدمان اذا اشتنا وشجنا دعاية ناكت كيف بدأت رب العالمين كبه تبحشت كبارس تأخر جهنم نو اذا مهمتلا لچه اذا دعا مهمتلا اليدنيا بيت وخوكي و اذپیشتر تینا کردند و اذپیشتر تیوار جرنجی بوده تا دان بر هندیش قب قب عالمین وحده بحثی ملاقات داد که بجدعای بو ایمان داره بر هندیک کرد قب عالمین گونه حد واحوج بود و قب عالمین وی پوآپارزی دلچه العذاب و جهنمی اذا یه همان مهمتره و همان جرنجتره ملو به سرمان تیوار بر هندیک کرد وحده بود الله و و سلام کوتیار رسول الله فلان کسی مری الجاهلیت و بری دین اسلامه ملو واقعی جالک باجبو جلد خدرمی واندگرد، جلد جل خزم و کسکاره خویت باج بود، جلد صداقات و خیر و آواشتن آت کرد. گویت دی حال می‌چبی تو رج قمته، اما مرد و که مشترك و کافر بود. نفع آمپری سعی نه و عیسی می‌گوید، مگر ربعمیل یا خوش نبید. نه اهل جهنم می‌برد که ولی چون کجا که بی نگویی آر بده فرد لی. کجا که نگویی تو چپ کی؟ آر تو گنه هدمن خوش بی. نگویی آر من آگر جهنم می‌دید نیستی عرب خدا تو مبادب حشته چوشتیونه که دنیا عبادات با خدا نه کردی ما دامرو فدعا نه کرد و نیا اینکی مرو فنی باش نیا اینکی مرو دی باج بید اینکی مرو با که صالح بید که مرو نیا ایک الو دعای ده مجبور مرو کرد که با من خوش بی تو من آقای جهنم پارزی تو مبادب حشته جابش دی اینکی تقریبا دارش بکی دعای دنیایش بخوکی نیا کاربردی دنیایش خوش کرد و فبس مروا في الدنيا ابتدى تمسح هذا الدنيا وهم وخامم مروا في الدنيا بتأخيرات كبيرة جدا، احنا مروا ربنا وأدخلهم جنات عدنين هاد ملاكات دعاب إمادرت كانوا جنير بخدة توى إمادرنا بعد ناف وبحشت دا أبد حتى حتى هتا, هتا تيداد بن كهات ندار وخوفيه تعيش جرة خلاص نابن عدنين يعني إقامة عدنين يعني إقامة عباد وامد تدات بن ناحوش يدويها خلاص بنا بحش خلاص بيت ونا أهل بيش شليت كان كنديري أهل بيش أوي تشلنا بحش ده تشل جا نهنا كنديري وعولي ملاكات الدعاء كر كربع عمر ببارزيد الجنة ما بيش تنجي كم ربيبتت بحش التي وعدتهم يعني او بحش ده توعدوا إيماندارا صار زمان في هم برا ونا في هناتين تواعدية دائقتي هلکسا كي ايماني بني تو عمل صارح كت رب العالمين دي بتناف بحشتدا ومن صلح من آبائهم يا رب خلية نبسوا ببناف بحشتدا و ايمان دارا با هرکسا كي باش بيت الباب تواش باب واش يباش بيت تواش باب وش قلوي بب حشتدا و ازواجهم و خيزان تواش قلوات بال بحشتدا و ذرياتهم و يعني دعابو ايمان داريت كانت و بو بابه وید کن، بو جنای وید کن، بو بچیکت کن، کن، بو بو کسی که خزم و کسی کارت واد کن ملکت همه فضل آیا، همه فضل ایمانیه. آوکسی ایمانی به خدا بینیت تنه، هوله لی رب العالمینیه قدره. ملکت بو وی، بو دایکویی، بو برایت وی، بو بچیکت وی، بو وی، بو و رب العالمین دعایت واقعیش کرد و حماد جهین دفعیش. عجول عیب بلکه کره کی درجه وی گلک و بلنده. اناب باعثه و با به دایکه و ایش مرتبا یه صالح بینه ما درجه تو درجه وی دایکه وی با بیان وی جنی وی, وی بچیکی که میده و بر علیه هم ما دیگه کرد؟ هم ما دی به دسری هم ما دی بچیکی و با هم مودی گناهونیا مرتبه ها که درجهی هم ما بلندتره دی به دی چجوری سری نه مهم قوي يبني عماد شركات بسري اخي اللي جاي انت في تقول والذين امنوا وتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم مشاركه في الايمان هنا صالح درجه ووك هيك شنو الحقنا بهم الحقنا بين يباين السالي وحما دي كوم كاين بكرة وطبعاً هاش ايكل كيها ايكل خوشيها تو همو اهل ماد اشربين كوم ببنو ايكدو ببنو ايكدال جبه بل هند رب العامين فيجل داتا اهلي انك إنك أنت العزيزو يعني يا ربي بيشك توي كي ايكل ناوة تال تو هما قوتي، تلي وعزة تو ما البتايا و تو همو غوية سالكافتي وكسنش تقرابي بجاينتتا الحكيم و هرشتك تهجي خودا داناي اي ديمايكا وا و آياتش هرب چه آياتا ديمايكي نان نيب نووط رب العالميني همون قاوه نووط رب العالميني چند دعاه داو بينا كرن منوف خونيزيك رب العالمين بكتب وانا سببا كو او دعاه بينا قبيل كرن وقهيمو السيئاتي هر دعاه الملائكتنا بو ايمان دارا وجن يا رب خلتهوا إيمادرنا بارزي الجنحة، وقيهم يعني يا رب خلتهوا بارزي هو جناحنا كان، وتبارزيش أول جناح يذكرنيش تو عقوبة ونداي تو عفو كي. هذا هادكاء دفتر جديد. قيهم يعني يا رب خلتهوا بارزي كجناحنا كان، وأول جناح يذكرنيش تو بارزي العقوبة يعني عفو كي، عقوبة نداي سوا جناحه ومن تقي السيئات هركسك يا ربي تبارست القناح الجناح ناكرن ين أو قناح يتكرن تعقوبنا دعي وتعفو كرن يومئذ رجا قيامته فقد رحمته فمت رحمه خبيده بر وهذا رحمه طيبته او رب العالمين عبدالخلط بده ايمان ده رجع قيامته وذلك هو الفوز العظيم يعني اذا سر كفنا مازنا كمروف بيته بولاسن دنيا الى القناحة ورجع قيامتش بيته بولاسن الجزائي القناحة وابسر كفناها ما ماصر اول عشان غير كساتهات بارسن ال جناحه واتر بارسن العذاب قبل اشتنا 9 كيلو ده ادي اشتنا بحش ده وذلك هو الفوز العظيم سركفنا ماصنا فكملوا بيته بارسن الخرابيه و بعدين سر هنديشونيا اربع عامين هم غابوا هر اشتكي بملوا بيته و هم رحمه رب العالمين شو نباحش تبرحم رب العالمين يا خلاص بينا جهنم يا أقدار جهنم رب العالمين بس سبب رب العالمين وعمل سبب خمر رب النخوشية ترجع مدمنوا في بيت النبحة الشدار وكبى عن بليس على الله وعليه وسلم بيت أصحاباب وتما إمامدارا ودكسلهم جو ناشتب حشد بعمل يخوف هنا صحاباب ودار رسول الله ولا أنت يا رسول الله إذا خدش ناشتب حشد يا رسول الله بعمل يخوف ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته يعني عن بليس على سلم ودك واجلس ناشب إلا كرب عميم من دابو شي تبكي آب رحمة أخو فأرجد نافع أتجد وتي ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته يعني هر كسرة تبارس يا رب خد الجنحة و تبارس العقوبة و جزاء الجنحة أمتى رحماه بيدابر وأوسر كفنها ما و كمرف بتبارس الدنيا الجنحة رجاء قيامته مرف بتبارس عقوبة جنحة رب العالمين مرفي خوش بريك ومرفي اما آتینا کبید کرم، بهن دنیای در رب العالمین پارزید الگناحا و جناح يشكان اشکران رب العالمین آخرت چند کرد؟ آخرت عفود کتو عقوبانالات، هر وکی پیان بر بزیس آده آلیه و رب العالمین عبد خوی ایمان دار و جاکمت نزيك این نزیکی خوکد و نا فضحی نید، هد کوی نابد ناف خلکی در این نزیک خوکد، هده کسی ها گاله نبید و کس نبید و هم گیتن رب العالمین در بيرادت التمر واحد ده فلان جون أحكلي وفلان فلان أحكلي وفلان جون أحكلي أو جون أحد ملوبي ما بين أحراب رب العالمين يكلين. ده أف عبدش وهندك العالمين بيشته. بيشته. هندك بيشته. هو حسب كده العالمين عذاب ده. شو ده. شان يبسته عليك في الدنيا ثم دنياه وتستر كالكاس من بين حسابه كان وانا لك اليوم سبب يا مين بلا ما وأكثير من المجنحة كزيته وبيبكته بيشمابين هذا همographs منياء مروف يد بن دعاء الملائكة هذا همographs أو دعاء الملائكة هماني زكية رب العالمين كحملة العرش الاعرش رب العالمين دزاي بتراخو شانة العرش رب العالمينه أو بمربيش كان أو بمربي دعاءات كان ودعاءات وقبل بن وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خير خاتم محمدنا على آله وصحبه أجمعين